اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الضالين آمين عم يتساءلون عن النبأ العظيم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 وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَتَجَاجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَا بِطِينٍ فِيهَا أَحْقَابٌ لا يَذُوقُونَ فِيهَا دَرْدَم وَلَا شَغابَ إِللاا حَممَ وَغَسَّاقَ جَزَأَفاقَ إِهُم كَوا لَا يَرجُونَ حِسَابَ وَكََد بِآاتِنا كِدْذابَ وَكُلَّ شيءَيء أَحْصنَهُ كِت فَذوقُ فَلَد نَّزيدَكُم إِللاا عَذاابَ إِ للِلمُتَّقِينَ مَفَزَ حَدائِقَ وَعْنابَ وَكَوَاعِبَ تْرَابَ وَكَأسَن دِه لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا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 عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ليتني كنت ترابا الله الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان الناسعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الوادفة قلوبه يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة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 فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى وَأُهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَتَكَلَّبَ وَعَصَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ هُنَالِكَ لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ان فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا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 يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها الله, الله اكبر سمع الله لمن حمده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 باب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله امم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 So if Jesus Christ, peace be upon him, died for three days, who controlled the world? That means if God died, the freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument yeah, to be wrong. Let's <laughs> Dr. Jaquiret Sangye Alapkori every day, every night, at 45, you have to meet the people of all Bangladesh. TV, Bangladesh. What is the matter कथा पूर्वे सफलता कुरान तेलावे क्यों जो शैम पालन करज कर তাঁতের মুখের পবিত্রতার মাধ্যম আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম আরও ফজিলত জানার জন্য দেখুন ফাঁজায়েলে আমল পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه النكرى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 في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا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 يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ أُجُورٍ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٍ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده رباني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 والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده رب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر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 اِذَ السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَ الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَاِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَ الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكلمون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون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 والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل عومئذ للمكلبين الذين يكلمون بيوم الدين وما يكلم به إلا كل معتد أثيم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 هذا الذي كنتم به تكلمون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقون يشهده المقربون.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 وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فِيهِنَّ إذَا رأهُم قَاوا إِهَا أُلَا إِ ضَُّون وَمَا أُرْرسِنُوا عَلَيْهِم حافِظيد فَالْيَومَ الَِّنَ آمَنُوا مِنْ الْكُففَّالِ يَبحكُون عَى الأأَررَاءائِكِ يأَظُرُ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله الله أكبر آه তিরানব্বই সাল প্রকাশ করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি উনিশশো চুরানব্বই এই জরিপ পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর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 কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল উনিশশো চৌত্রিশ সাল থেকে উনিশশো চুরাশি সালের মধ্যে ইসলাম ইউরোপের সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম কোন তরবারি হাজার হাজার আমেরিকানদের ইসলাম लक्ष लक्ष मानुष के पृथ्वी ते इसलम ग्रहण करते बाध्यरबारी तरबारी शांति तरबारी तरबारी सत्य ए